وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق اه انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أَمْ عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب أَمْ لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب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 يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص, والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد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 إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي وَالْأَبْصَارِ إنا أخلصناهم بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدار وَإِنَّهُمْ عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن